ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتأ عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتأ عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ان هم ورك كن الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا قدج إ قُ بالِالحَ وَلاك أَتََقُم للحَكَارِرهون نقج إ ق بالحَّ وَلاك لا أتََك أَمْ أأَبمون أَمْرَم فَإِن مُ ان يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَن يَحْسَبُوا أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَسْتَمِعُونَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَسْتَمِعُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ فَأَنْتَ أَنَا أَوَّلُ الْغَادِي سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرُّهُمْ لا حتىُ يلههُ الذي ياد وَوهوَ الذي في الشَّماءِ إلَ وَفيِي الأرض إلَ هُو الذي في الشماء إلَ وَفي الأغض إلَ وَوهو الحكيم اللالم وَوهو الحقيم ال العالم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من سألتهم من خلقهم ليقولوا ان الله وان سالتهم من خلقهم ليقولوا ان الله بان لا يفتكون بان عنهم وقل سلام فاستفهم وقل سلام سوف يعلمون هل يعلمون